ا ل ح م د لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من الله فلا مضل له ومن محمدا أما أن أن فإن يهده يضلل هادي شريك خير الحديث كتاب الله له له وأشهد إله الله وحده له وأشهد عبده ورسوله الله بعد فلا فلا لا إلا لا كتاب تعالى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 نستكمل شرح كتاب شرف أ ص ح ا ب الحديث للخطيب البغدادي أ ح م د بن علي بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى ووقفت في ا ل م ر ة الماضيه ة ا ن ت ي الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه ن من عن ا الأثر جاء الله وسلم صلى وآله أو الذي فيه نظر الله امرا أ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فرب حامل فقه غير فقي ر ب حامل فقه الى من هو أ ف ق ه منه م وتكلمت على تعدد الطرق في هذا الحديث كما بين الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى رحمه بدأ بين ثم في باب آ خ ر أ و حديث آ خ ر يذكره ليتكلم عليه من حيث أ ن ه يستشهد به في ا ل أ م و ر التي فيها ذكر ل أ ه ل الحديث وشرفهم وما يكون عليه أمرهم فقال عليه قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أ م ة أ ر ب ع ي ن حديثة من حفظ على اربعين حديثا هذا الحديث بلفظه ذكره ب أ س ا ن ي د ه وكما س أ ب ي ن إ ن شاء الله تعالى بعد ذكر ما قاله ا ل إ م ا م رحمه الله ان ل ل ه أ هذا الحديث ضعيف بمجموع طرقه فقال أ خ ب ر ن ا أ ب و نعيم الحافظ قال قال بن بن بن قال حدثنا الله فارس حدثنا حدثنا أبان أحمد محمد محمد بن عبد بن يزيد بن بن بن بن بن بن جعفر عمر قال حدثنا, محمد بن آبان قال حدثنا م ع ل ل ه يعني ابن هلال عن ابان عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على ا م ت أ اربعين حديثا من امر دينهم بعثه الله يوم القيامه فقيها عالما ثم قال اخبارنا نعم هذا الحديث فيه وعال بن هلال بن سويد أ ب و عبدالله و ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله قال فيه كذاب و أ ي ض ا يحيى بن معين و ا بن ع ي ي ن ة و ا بن ا ل م د ي ن ة و ذكر البخاري رحمه الله فيه أ ن ه م تركوه وهذا الحديث موضوع لما فيه من هذا الرجل ثم قال ا ل إ م ا م رحمه الله اخبرنا ل ل ه أ أ ب و سعد أ ح م د بن محمد بن أ ح م د الماليني قال انبانا علي بن عيسى علي بن عيسى بن المثنى الماليني قال انبانا الحسد بن سفيان قال حدثنا حميد بن زنجوي ه قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا حفص بن جميع عن ابان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على ا م ت أ اربعين حديثا مما يحتاجون إ ل ي ه من الحلال والحرام كتبه الله فقيها عالما وهذا أ ي ض ا إ س ن ا د ه ضعيف جدا ل أ ن الحجاج بن نصير بن أ ب و محمد قال فيه ا ل إ م ا م علي بن المدين ي إ م ا م العلل ذهب حديثه وذكر ي ح ي بن معين والنسائي والدار قطني أنه أبو وأبو فيه حديثه ضعيف وقال فيه أبو حاتم وأبو داود تركوا حاتم حديثه كان يقبل التلقين كان يقبل التلقين يقبل ثم قال رحمه الله و أ خ ب ر ن ا أ ب و سعد الماليني قال أ خ ب ر ن ا علي بن عيسى بن المثنى قال أ خ ب ر ن ا الحسن بن سفيان قال أ خ ب ر ن ا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إ س ح ا ق بن ن ج ي ح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أ م ت ي أ ر ب ع ي ن حديثا في ا ل س ن ة كنت له شفيعا يوم القيامه ة وكما يروي نلاحظ الصحابي الذي يروي عن النبي عن يختلف ن أنس وهناك ابن ا عباس ك وعباس هكذا يعني ه ذ ا ايضا ل ح د ث كثر جاء الصحابة وهذا من طرق أ ي الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع أ ي ض ا ل أ ن إ س ح ا ق بن ا ج ي ح معروف بالوضع وقد كذبه أ ه ل العلم ثم قال أ خ ب ر ن ي محمد بن جعفر بن علان الشروطي قال حدثنا سعد بن محمد بن اسحاق الصيرفي ا قال قال قال قال حدثنا الصنداني النحاس حدثنا عياش عاصم الله صلى الله الله حديثاً رسول صلى عليه وسلم من حفظ على دحيم محمد حفظة عبد بن بن عن عن عن من أربعين أمة أبو بكر زر ينفعهم الله بها قيل له ادخل من اي ابواب ا ل ج ن ة شئت وهذا ايضا حديث منكر لان د ح ي م وعبد الرحمن ا بن محمد ا ل ص ن د ا ن ي تكلم الاسانيك كلها الذهب الامام وغيرهم فيه هذه ذكرها أ ح م د بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم شرف أ ص ح ا ب الحديث وتكلم في بيان أ ه م ي ة حفظ أ ر ب ع ي ن حديثا من حديث النبي صلى الله عليه الله وفضلها صلى وسلم وكما قلت أ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها جاء من طرق ض ع ي ف ة بل كثير منها من طرق م و ض و ع ة و و ا ه ي ة وقد تكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله لما صنف الأربعين النووية في مقدمته صنف في ذكر طرق ك ث ي ر ة جدا لهذا الحديث وبين ان هناك جمع من الصحابه رضوان الله عليهم قد نقلوا هذا الحديث إ ل ي ن ا منهم علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ا وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس مالك وأبي وأبي عباس بن عمر مالك هريرة بهذه الروايات ا ل ك ث ي ر ة لذلك ك ث ي ر من ا ل أ س ا ن ي د نجد م ر ة يرويه صحابي ويختلف صحابي آ خ ر يرويه من طريق آ خ ر و ا ل إ م ا م النووي رحمه ا لما ل ل ه جمع هذه الروايات حكم عليها بالضعف وعزل قول إلى أهل الحديث بأنهم ضعفوا هذا الروايات بالضعف القول الحديث ضعفوا الحديث إلى وعز حكم ل أ ن طرقه كلها, كلها لا تسلم من الضعف فكل الطرق ض ع ي ف ة إ م ا فيها راوي كذاب أ و وضاع أ و انقطاع أ و أ ي شيء من ا ل أ م و ر التي هي م ع ر و ف ة في انقطاع ا ل أ ح ا د ي ث أ و ضعفها و ا ل أ ل ف ا ظ اختلفت كثيرا كما بين ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في ا ل م ق د م ة وهو قال لما قال وقد استخرت الله تعالى في جمع أ ر ب ع ي ن حديثا لما ذكر ا ل أ ئ م ة من قبله الذين صنفوا ا ل أ ر ب ع ي ن قال اقتداءا بهؤلاء ولكن قال ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة وهي قال ليس اعتمادي على هذا الحديث و إ ن م ا قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله, وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع ما قالتي فوعاها ف أ د ا ه ا ما سمعها وهذا الحديث تكلمت عنه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة فاتفقنا أ ن هذا الحديث بكل هذه الطرق التي جاءت الامام, ابن الامام الخطيب بغدادي رحمه الله أورد لها أربع طرق في هذا الكتاب وغيره طرق الطرق لها الكتاب لهم هذا في من ا ل أ س ا ن ي د ا ل ك ث ي ر ة لكن هو ضعيف و أ ه ل الحديث و الراجح فيه أ ن ه الضعيف لا يعمل به في فضائل ا ل أ ع م ا ل ل أ ن الضعيف ضعيف إ ل ا إ ذ ا كان يجبر ويتقوى ليصبح حسن ف إ ذ ا أ ص ب ح حسن كان من د ر ج ة المقبول أ م ا إ ذ ا كان ضعيفا فلا يعمل به ولو حتى في فضائل الاعمال أ ع م ل البخاري وهذا ويحيى مذهب م بن ي ن و ا ل إ م أحمد و ا س و وغيرهم فهذا الذي عليه أهل العلم بالحديث والأثر وهذا ف فهذا ي ي الذي عليه بالحديث الحديث ا ا ا العلم ن أهل يعني معناه صحيح المعنى هو شحذ الهمم على حفظ س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم تكلمت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن الحديث نظر الله امراه وما فيه من ا ل ن ظ ا ر ت أ ت ي لصاحب العلم بسبب نشره للعلم وفهمه لهذا العلم وبلاغه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم تصبح في وجهه ن ظ ا ر ه ل أ ن ه يبلغ كما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فهذا شرف عظيم لا يناله إ ل ا من سار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه وفي هذا ا ل أ ث ر من حفظ على أ م ة أ ر ب ع ي ن حديثا هنا يكون فيه ا ل ه م ة في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه صلى وآله وسلم وكم هو الخير الذي يعود عليك بحفظك ل ل س ن ة والله تبارك وتعالى حفظ الدين كما قال الله عز وجل إنا وإنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وأهل العلم على أن الذكر هنا الدين ويتمثل في القرآن والسنة وهما وحي من عند الذكر العلم الذكر وهما وحي عز له وأهل على ويتمثل الله وجل فهذا في الذي ذكره من حفظ أ ر ب ع ي ن حديث تنبيه ل أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على ا ل س ن ة وجعل هذه ا ل أ ر ب ع ي ن تجاوزا أ ي إ ذ ا حفظ أ ي أ ح د بضع أ ح ا د ي ث وتعلمها جيدا ودرسها د ر ا س ة ص ح ي ح ة ثم نشرها وبلغها لغيره فهذا يثاب ثوابا عظيمه ا كما قال ا ل ل عز يعلمون يعلمون عالم وجل يستوي والذين يكون وعلم رجل هل الذين لا الاثنين بين شتان أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتني به روايه و د ر ا ي ة وبين الذي يصلي ويصوم ويزكي وهو على هذه ا ل ع ب ا د ة دون غيرها لا يعرف ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى من الفقه والحديث وغير ذلك وشتان بين الاثنين لذلك فرق بين العابد والعالم وهذه البشارات التي في هذا ا ل أ ث ر من أ ن يكون من الفقهاء أ و أ ن يكون له النبي صلى الله شفيعا القيامة صلى عليه وسلم شفيعا يوم القيامة أو أ ن يدخل ا ل ج ن ة بحفظه س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير عظيم ويجب علينا أ ن نحفظ من س ن ة نبينا صلوات الله عليه وسلامه و ا يعيننا ا في رفع ل ج ل عليه ن غيرنا نحقق حتى ق و ه الله صلى ل ع وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب و أ ي ض ا بلغوا عني ولو آ ي ة هنا البلاغ لا بد فيه من ا ل د ر ا س ة والفهم ل أ نقول ب أ ن ياتي ب آ ي ة من كتاب الله فيذهب ويشرحها ويبلغها للناس بدون علم وفقه يورث للناس علم لا لأن هذا هذا الضلال اما الذي يكون فيه ا ل أ م ر على ت ر ب ي ة ر ب ا ن ي ة على أ ي د ي العلماء و أ ه ل العلم في م و ا ص ل ة التدريس و أ خ ذ العلم منهم حتى يصبح الطالب عنده أ ه ل ي ة لهذه ا ل د ر ا س ة ونشر هذا الدين فهذا الذي فيه يبلغ والبلاغ من هذا المقام فيه ليس مقصورا على المنابر أ و في الدروس والمحاضرات ولكن هو في كل ا ل ح ي ا ة في حياتنا ا ل ي و م ي ة أ ن ت تبلغ صاحبك تبلغ أ ه ل ك تبلغ زوجتك تبلغ من في او جيرانك وغير ذلك فيكون البلاغ أ و نشر ا ل س ن ة وحفظها بتطبيقها أ ن ت تطبق على نفسك أ و ل ا هذه السنه ة ل ت ح ف ظ ا وكان السلف رضوان الله عليهم إ ذ ا أ ر ا د و ا ان يحفظوا حديثا قالوا استعنا على حفظ الحديث بالعمل به حتى يكون ذلك عونا لهم في حفظه كذا الذي يريد أ ن يحفظ شروط ا ل ص ل ا ة أ و أ ر ك ا ن ه ا فهو وهو يصلي يفهم ومع الصلاة تطبيق ا ل ص ل ا ة يحفظ هذه ا ل أ ر ك ا د وهذه الشروط وقس على ذلك جميع العبادات ل أ ن هذه تجعل من الشخص مطبقا ل س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لذلك لما كان محمد بن مسلم ا بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت لما يعود لما كان يعود إ ل ى بيته ويجد ا ل ج ا ر ي ة ن ا ئ م ة يوقظها فيقول لها حدثني فلان عن فلان حدثني ويسرد أسانيد بعد فلان عن النبي أنه الآن عليه في فترة او بعد فترة صلى الله وسلم قال لها كذا وكذا سمعها هو أو وقته فتقول له مالي ومال ي هؤلاء دعني و ش أ ن ي فيقول لها إ ن آ ف ة العلم النسيان وحياته ا ل م ذ ا ك ر ة أ ي ض ا في هذا الكلام من حفظ س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أحاديث يحفظها الشخص بضع فيحفظها حفظا في فيه ا ل د ر ا ي ة و ا ل ر و ا ي ة يعرف أ ن هذا الحديث صحيح أ م ضعيف قبله العلماء أ م لا ويحفظه أ ي ض ا د ر ا ي ة في فهمه وفهم فقهه وعدم ت أ و ل ه بغير مراده ه وهذا أهل يكون بقول أهل العلم ي ف وشرحه واخذه عنهم وهذا لا يكون إ ل ا للمتبع الصالح الذي يريد نشر ا ل س ن ة و أ ح ي ا ئ ه ا ثم ذكر ا ل إ م ا م رحمه الله فصل آخر وقال و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ك ر ا م أ ص ح ا ب الحديث فنرى من ش أ ن أ ه ل الحديث الشيء العظيم فقال الصفار قال قال قال أخبرنا التمار حدثنا إسماعيل إملاء حدثنا السرخسي حدثنا علي علي علي أبو أبو بن بن حبيش بن بن عمر محمد محمد محمد علي بن عاصم وأخبرنا علي بن محمد ابن عبد المعدل الله بن وأخبرنا بن ابن بن بشران محمد قال ح د ث ن انبانا أبو عمر م ا ن أحمد ل إملاءا قال د د ق ق ا ح ث أبو بكر يحيى بن يحيى ج علي ف ر ا و ا س ط قال أ ن بن أ ا عاصم ل ي بن ع قال أ خ ب ر ن ا أ ب و هارون العبدي قال كنا إ ذ ا أ ت ي ن ا أ ب ا سعيد الخدري قال مرحبا ب و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال قلنا وما و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه س ي أ ت ي من بعدي قوم ي س أ ل و ن ك م الحديث عني ف إ ذ ا جاءوكم ف أ ل ط ف و ا بهم وحدثوهم هذا الشيخ رحمه هذا بيانه الله الشيخ بياني في هذا الامر وهو عظم أ ه ل الحديث وهذا الحديث أ خ ر ج ه الترمذي وابن ماجه و ا ل ت ي ا ل ي س ي وعبد الرزاق وابو نعيم والبيهقي و أ خ ر ج ه أ ي ض ا كثير من أهل اهل ل لكن ح د ي ي ث ف أبو هارون ا ع ب د ف ق ا ل فيه ح م د بن ز ي د إ ن ه كان كذابا وقال ش ع ب ة لو شئت لحدثني أ ب و هارون العبدي عن أ ب ي سعيد الخدري بكل شيء لفعل وقال فيه أ ي ض ا ابن حبان يروي عن أ ب ي سعيد ما ليس بحديثه لا يحل نعم فهذا حكم من بعض اهل العلم به بانه ضعيف بهذه أو بهذا السند ثم قال اخبرني ابو الحسين محمد بن الحسين بن فضل القطان قال اخبرنا م حدثنا م بن بن الحسن بن زياد المقرئ قال ح د ابو عبد الرحمن محمد بن مكه بن جميل بن زياد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بن بدر العبد بن عن أبي هارون العبدي عن الربيع أبي أبي سياتيكم ع د ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خ د ر ي عن س أ شباب من أ خ ط ا ر ا ل أ ر ض يطلبون الحديث ف إ ذ ا جاءوكم فاستوصوا, فاستوصوا بهم خيرا وهذا كسابقه ثم قال وأخبرنا كسابقه قال ابن الفضل ثم طيب في صوت ا ل ص واضح ت و إ ن شاء الله طيب الحمد لله قال و أ خ ب ر ن ا ابو ن حدثنا الفضل قال أ ب سهل أ ح م د بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن الجبن الجماري قال حدثنا الهيثم بن خالد المقرئ قال حدثنا يحيى بن المتوكل الباهلي قال حدثنا محمد بن ذكوان ا ل أ ز د ي قال حدثنا أ ب و هارون العبدي عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن ه كان إ ذ ا ر أ ى الشباب قال مرحبا بوصيه رسول الله, صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوسع لكم في المجلس و أ ن نفهمكم الحديث ة ف إ ن ك م خلوفنا خلو ف وأهل, واهل الحديث بعدنا ثم جاء بقوله وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أخبرنا بن بن ابن بن البزار بن بن بن رزق البزار قال أخبرنا محمد بن الحسن الحسن بن النقاش قال حدثنا قال زياد قال القتات محمد محمد محمد محمد جعف ب ا ل ك وحسين ف ة قال د ث ن بن ا جعفر م ل قال على م استحمنا س ح الجعفي وحسين الجعفي هو احد الاعلام وكان يقول فيه هذا راهب جعفي و ي ح ي بن يحيى النيسابوري رحمه الله قال إ ن بقي أ ح د من ا ل أ ب د ا ل فحسين الجعفي فكان له من الشان ا ل أ م ر العظيم ف قال ا ز د ح من ا الجعفي على حسين ف ق طلب ع ع ن ن ا شراك ه ف غ ض فأسند ن ل الحديث حديثا ا ق من طلب ل ا ليحدث به الناس لم يجد روح ا ل ج ن ة أي ريح الجنة وقال فلما سكن غضبه أسند لنا سكن أسند غضبه د ح ياتي ث قال ي أ في آ خ ر الزمان قوم يطلبون العلم والحديث إ ذ ا جاءوكم ف آ ذ ن و ه م و أ ك ر م و ه م وحدثوهم نعم طيب الصوت واضح ه ذ ا ايضا اخرجه ا ل خ ط ي ب ا ل ب غ د ا ي في جامعه ج ا م ع ا ل اخلاق ا ل روي و ا د ا ب ا ل سامع وفي ه بعض ا ل كلامي ايضا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه و سلم يعتني ب ا ل ص غ ا ر من طلب ا العلم فكان يسمح لهم في مجالسه ويسمعهم ويوصي أ ص ح ا ب ه ب أ ن ه م يسمعوهم الحديث وهذه ا ل أ س ا ن ي د التي رواها الخطيب فيها بعض الروايات ا ل ض ع ي ف ة و أ ذ ك ر أ ن ي رايت أخرى ولكن ما أذكر الآن طرقها ولكن الآن ما فيها الحسن أ ي تقبل إن شاء الله تعالى في و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصغار وتوسيع المجلس لهم ل أ ن ه م هم الذين ي أ ت و ن من بعد أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم ليحدثوا بحديث الرسول صلى الله صلى عليه وسلم و ا ل ع ن ا ي ة في تعليم الصغار م ع ر و ف ة وكما هو معروف التعليم في الصغر كالنبع في الحجر ويفرق ا ل أ م ر في الذي يتعلم وهو صغير والذي يتعلم وهو كبير وهناك اختلاف كبير بين الاثنين في التعلم والعلم لا بد فيه من الرفق واللين ولا يؤتى ب ا ل ع ص ب ي ة و ا ل ج ا ه ل ي ة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق ب أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم وييسر عليهم ا ل أ م و ر ويتكلم ب ا ل ك ل م ة يفهم منها المراد ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ و ت ي جوامع الكلب وعلى طلاب العلم الصغار أ ن يتعلموا ويصبروا ويحصلوا حتى يصلوا إ ل ى ا ل د ر ج ة ا ل م ط ل و ب ة من العلم فهم في هذه ا ل م ر ح ل ة ي أ خ ذ و ن العلم فقط ولا يتكلمون ولا يتصدرون ولا يفتون ل أ ن في هذه ا ل م ر ح ل ة الشباب أ و الصغار أ و حدثاء السن أ و صغار ا ل أ س ن ا ن أ و ما يسمون على تعريفات بعض أهل أحدهم العلم لو تصدر أحدهم إ ل ى مثل هذه ا ل أ م و ر بدون إ ت م ا م أ و بدون تحصيل ا ل م ل ك ة التي تساعده على الفهم والكلام في الدين وبذلك يقع في أ م و ر ليس له أ ن يقع فيها فكان أهل العلم يتوصون أهل بتعليم الصغار حتى نرى قديما في بدايات طلب اهل العلم الكبار قديما كانوا يبدؤون وهم صغار ويحفظون ا ل ق ر آ ن وهم لا يتجاوزون العشر سنين وكان يعتنى بهم ويرفق بهم ويتعلمون ا ل أ ص و ل ا ل ر ا س خ ة والقواعد ا ل و ا ض ح ة ا ل ث ا ب ت ة ينشاون على ذلك شيئا فشيئا ويتدرجون في العلم حتى يصلوا إ ل ى ا ل أ ه ل ي ة التي تسمح لهم بالكلام وهنا الروايات يطلبون بهذه الفقهة لأن التي جاءت يطلبون الحديث اللظ هو الحديث و ا ل ع ق ي د ة أ خ ذ ت من الحديث وكل شيء أ خ ذ من العلوم من الحديث لذلك لما يطلب الحديث يطلب العلم لان أ ن ل ل قال ع م كما ا ب العلم ق ي م رحمه الله ا ل قال الله قال رسوله العرفاني أولو قال الصحابة هم أولو العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فالعلم يؤخذ من الله أي من كتاب الله تبارك الله ومن ت ع ا ل ى و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما تفرع من العلوم فهما أي المصدر أ ص ل الكتاب والسنة ل ي ن ا الرئيسي لهذه الفروع فكل الفروع من العلوم ا ل م ع ر و ف ة في الشرع م س ت م د ة من الكتاب و ا ل س ن ة لذلك لما كانوا يتكلمون في الدين قديما الصحابة والتابعين وغيرهم كان يتكلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات القرآن ولم ولم هو القرآن للآن يكن تفريعات يكن هناك تفريعات ولم يكن هناك ما هو كائن للآن من هذه التفريعات التي في المطولات للفقهاء و ا ل أ ص و ل ي ي ن وغير ذلك فكان الرجل منهم بعد أ ن يحفظ الحديث ويطبقه يسير عليه ولا يستشكل عليه شيء ل أ ن ه سار على نظام معروف وهو فهم النصوص الواضحة بدون خروج عليه على هذه النصوص فهم عليه هذه على وبدون ك ث ر ة العلم التي قال ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه فيها العلم ن ق ط ة كثرها الجاهلون أ ي العلم كان من الكتاب و ا ل س ن ة ل م يكن هناك هذه المطولات أ و هذه الملايين من الكتب ا ل م ع ر و ف ة ا ل آ ن فكان الصغار يطلبون الحديث ا ل م ط ل و ب من أ ه ل العلم أ ن يترفقوا بهم و أ ن يعينوهم في هذا العلم ل أ ن ه م ينشاون بعد ذلك ليحدثوا الناس, ليحدثوا الناس لان العلماء تربوا على ذلك وهم صغار طلبوا الحديث وتعلموه وكبروا على ذلك وفهموا ثم تصدروا فلا بد للعالم أ ن يوسع في مجلسه للصغار ونعرف أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ذهب إ ل ي ه الشافعي رحمه الله وهو الصغير وجلس في مجلسه ونعرف أ ن ا ل إ م ا م مالك كان مجلسه موقر كبير له ه ي ب ة وليس ل أ ي أ ح د أ ن يجلس فيه وكان عند ا ل إ م ا م مالك حراس يخرجون من هو مخالف للسنة كما الذي تكلم كما أخرج فيه آية من كتاب الله تبارك وتعالى قال ل ل إ م ا م مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى ف أ خ ر ج بعد أن أ ج ان ب ه ل أ هذه ا ل ل ليست لأهل السنة فالأئمة أ و كانوا يوسعون ا الكبار في م ج ا ل س ه م للأطفال أو لصغار السنة أو أ و لمن أ ر ا د أ ن يتعلم العلم سواء كان صغيرا أ و كبيرا فهذا هو الحال في طلب العلم وفي فهم حديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم ونكمل الله تعالى أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة طيب أكتفي في بهذا إن إن شاء شاء بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم و إ ن ص ا ت ك م نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان ن ج ع ل ه ذ العمل صالحا خالصا له تبارك له وتعالى و أ يفقهنا في الدين ويبصرنا ب أ م و ر ديننا ويجعلنا وسلم جواد المتبعين لسنة النبي عليه كريم لسنة صلى الله عليه وسلم إنه تعالى من إنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب إ ل ي ك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم